ك م سؤال ب ن س أ ل ه لبعضينا ع اللي كان واللي رايح واللي جاي والجواب صعب ا ن ه ي ر د ي ن ا لو غريب نقول ازاي و آ ه منك يا ك ل م ة يا ك ف ب ي د ر ب كفي من ا ل ح ي ا ة ك م س و ا ي ا ل بنسالو لبعدنا ي ع اللي كان واللي رايح واللي جاي